قبلهم كانوا أشد منهم قوته وأثا الأرض وعمرها أكثر مما عمروها وجاءتهم وجاءتهم رسولهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أن 114. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون 115. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون